فراجع المسندقات الزوائد ثم بدانا بالسنن نعم سري بتا نسائي ابن ماجه سنن بها اشكاء عيد في داري نعم واحمد ابو داوود 40, 40 أبو داود. شوف ثم أخذنا المصنفات المطاق المالي واتينا إلى قسم الثالث الأزام تمام؟ <تصفيق> أجزاء ومترى قولنا فالأقصى قسم الأول ما جميع بابلدي المراحية تشمل جميع بابلدي قسم الثالث تشمل كتب تشمل أكثر بابلدي هو أكبر الأحكام وقسم الثالث مجتملة على حال متعلقة في من جوانب الدين او باب من بابه أولا الأجزاء شوف نأخذ الأجزاء يالله أكبرها اقرأي مثالثالث حتى نكمل القسم هو المصنفات المجتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين او باب من أبوابه وهي كافيرة واذكروا أشعارها يا <تصفيق> أخوة هذه تقسيمات هدف كثير من الموضوع في الدين الطائفي يعني يعرف 1000 من العناصر عم تاخذ من موضوع جيدا انت لا عيدك كل ابوابك كتب حديثيه ليش كل واحد كتب حديثيه على منهج واحد لكن مناهج كثيره كتب على المسار كتب على المعاج كتب على الابواب يعني لا في كل كل كتاب ماذا بعيد انه منهج شوف الان كتبت اجزاء كتب يعني يقصد جاري ابوابه جاري فقط اجزاء ما هو الجزء ما هو الجزء الاجزاء جمع جزء والجزء الحديثي في السرح الحديثينا يعني كتابا صغيرا يشتمل على احد امرين اولا اما جمع الاحاديث المرويه عن واحد من الصحابه هذا يعني ما, ما في ها ما في هذا الكتاب لا هذا كتاب لكن فصل منه الجزء أو من بعدهم مثل جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة للأستاذ أبي معشر عبد الكريم ابن عبد الصمت الطبري ثانيا وإما جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء مثل جزء رفع اليدين في الصلاة البخاري وجزء القراءة خلف الإيبان بخاري أخرى مثلا موضوع فقط بسبيع في الصلاة لما في الأحاديث في الصلاة, في الصلاة. ثم الحديث هي الخلاحة الفريبان يوجد واحد متى يبحث فيه ترجع الجزء وتبحث فيه إذا كنت تريد حديثا مرويا من طريق صحابي ما او, أو من طريق أحد مشاهير الرواة ممن يجمع حديثه أو إذا كنت تريد حديثا يتعلق بموضوع الجزء الذي بين يديك مثلا تريد تحديث بحثا في بير والدي مش تعمل. ترجع الى كتب السنن كتب خالد بن الوليد او كتب خاصة واللي فات فقط تدريب والملكه 300 كتاب تمام الان الترغيب والترهيب اذا التي جمعت كل احاديث الترغيب وفي الترهيب يلا في هذه المصنفات كتب الترغيب والترغيب في هيئة الكتب الحديثية المرتبة على أساس جمع الأحداث الوالد في الترغيب بأمر من الأمور المطلوبة أو الترغيب من أمر من الأمور المنه عنها وذلك كالترغيب ببر الوالدين والترغيب من عقوقهما وقد سنف في هذا النوع عدد من المصنفات منها مصنفات صنفها مؤلفها بأسانيدها استخلالاً ومنها كتب مجرد من الأسانيد ومنطقات من مصنفات أخرى وكتب متاخلة طبعاً مجرد الأسانيد يبدأ من الصحابة يسر حاليس تحت باب ثم يدرك على من رواه هذا الحديث من المؤلفين القدمات أمثلة الترغيب والترهيب لزكي, لزكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنظيري وهو من الكتب المنطقات والمجردة عن الأسانيد مع ذكر تخريجها ومرتبتها لماذا؟ لأنه كتب متاخلة والقام السابية ليس عصر إلا روايات خلص عصر التالي فهو جمع أحاديث في تربية شوف وذكر ما أخرج هذه أحاديث من الأصول من, من العلماء كلماء ومرتبتها وجيداً اشتغل بعني اشتغل على الكتاب فميز أحاديث صحيح تربية التاليب وحيط بعيد تربية التاليب في التفيد الصحيح وثلاث في التاليب الترغيب وترهيب لأبي حفظ حف... حف عمر ابن أحمد المعروف ابن شاهين وهذا الكتاب مصنف ومؤلفه استقلالاً مع ذكر الأسانيات لماذا؟ لأنهم يرغبون مع شو القارنش قارن الرابع مع ذلك في عصر رواية ذكر كل الأحالي في <واممن> الزهد والفضائل والآذاب والأخلاق الآن موضوع الزهد والفضائل والأخلاق والآذاب كل الكتب حديثي في هذا الجر هناك مصنفات كثيرة أفردت لهذا النوع من الموضوعات فجمعت أكبر عدد من الأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع وهي كتب نفيسة تشبع الموضوع حقه وتحتوي على ثروة خصبة من الأحاديث والآثار فمن أراد أن يعرف حديثاً من الأحاديث متعلقا بهذه الموضوعات أو إرادة كتاب بحث أو بقالة علمية في بعض هذه الموضوعات وحتاج إلى الأحاديث والأثار ليستشهد بها وليدعم أقواله فعليه أن يرجع إلى هذه الكتب ويبحث فيها فإنه يجد فيها طلبه فمن هذه المصنفات كتاب ذنب الغيبة كتاب غيبة الغيبة غيبة كتاب ذنب الحسابة اكيد رهيبه داشين بعد ايش بعد ايش يعني كتب ذا الدنيا الثلاثه اللي ابن الدنيا الدنيا بكر عبد الله ابن محمد البغدادي هذا ابن الدنيا رجل عجيب هذا هو كل ما يتعلق بكتب الزود والفضائل مثلا يعني بصوا مثل <تصفيق> مثلا مثل كتاب, الع... كتاب الاولياء كتاب كرام الاولياء كتاب الاخلاق كتاب ذهب الدنيا، كتاب ذهب الحسن داماً في إبيت رعليل موعد الزهد شب؟ الثلاثة، الثلاثة لهم بك الدنيا فهناك طرعها في مهاية من الصعب إبناء الدنيا يعني محكولة كتبه في ثلاثة عامة مجالبات جميع الكتب لنا كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبر كتاب الزهد لإمام احمد بن محمد كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك كتاب الذكر والدعاء لأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الكوفي صاحب أبي حانيفة كتاب فضائل القرآن للإمام الشافعي كتاب فضائل الصحابة لأبي النعيم الأصبهاني كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي إلى كتاب الفضائل الصحابة كلها بالأساني أما كتاب رياض الصالحين النووي بما أنه من علماء قابل السابع وهو طبعاً مجابرة عن الأساند يعني بالسحامة ويذكر ما أخرج من المصنفة لا الأحكام كتب الأحكام الأحكام لماذا؟ كما أن في القرآن الكريم آيات الأحكام هو تقريباً ثلاثمائة آية ونيف في الأحكام بس ليس معناً كل آية في أحكام فلنكون في, في آية أحكام كثيرة صحيح وهناك حاديث متعلقات فقط بالأحكام أستطيع أن أحكام كثيرة فهناك كتب خاص رتبه مثلاً الأبواب على الأحكام الفقهية وجاءوا أحاديث الفقهية أحس الأحكام فأنا نجد كتب الأحكام هي الكتب التي اجتملت على أحاديث الأحكام فقط وهي أحاديث أنتقاها مؤلف هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول ورتبوها على ابواب الفقه ومنها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير وهي كثيرة واشهرها الاحكام الكبرى لابي محمد عبد الحق ابن الرحمان الاشبيلشبي اشبيليه هذا اندلس الاشبيليه تمام اشبيليه الصغرى له أيضا مم. الاحكام لعبد الغني ابن عبد الله آه... ابن عبد الوهي هذا المحدثي عمده عن سيد الامام له ايضا عمده في تقول حكي في شاهد اصول السنه في شرح ايضا لتيس العلامه عشان كان قدره قدو درس بعده هذا الكتاب قالنا انت عندنا البات الفقه فاحتاج يعني عندنا ده مهم لذكرى كان هذه الماده تربط بين الفقه والحديث يعني يعتبر الحديث ثم كلمات الغريبة في الحديث وبعد ذلك الاختلاف العلماء ما يستفع من الحديث كم كم دلوقتي دلوقتي ما يجب أن يكون كلمة جميلة ويجب أن يكون عصريا بسام خالي من ترامي الشيخ نصر السعلي ألي بسام ألي عبد الرحمن آل بسام آل بسام وأيضا عنده الشر على بلغ المرأة في ساعة مجلدة توضيح أحكام بشار بلغ المرأة طيب الإيمان في أحذيف الأحكام لمحمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد هذا من العلماء الحام السابع وهو معاصر 200 من دقيق العيد مم. الإلمان بأحاديث الأحكام له أيضاً وقد اختصره من كتاب الإمام المنطقة في الأحكام لعبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحرامي هذا جدي متين يا رجو متين يا رجو فكتب في الأحكام مم. فجاء الإمام الشوكاني وفشر على الكتاب لهم الأوطار شرع منطقة الأخبار شرع كتاب التيمية المنطقى. في خمسة مجلدان طبعا مواء كعلاء الزايدية قطر شوكا ثم ترق إلى ربط الاشتهاب فترك الزايدية فدخل في المدى السنو فهو يعني صار مشتهد فهو كان يعني يرجع بين المدى ال أربعة السنين. بلوغ المرم من أدلة الأحكام للحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني شوفت هذا الكتاب شو لي حكي فيها؟ عندك السلام صبعانه عندك توضي الأحكام لعالة وعندك كذلك فتح المناب في شرح أمنة بلغ المرام لمحمد صدق حسان خالق القرنوجي هذا الإيمي رجي وقد شرحت أكثر هذه الكتب وتبع بعضها طبعات متعددة وحدها او مع شروحها خامساً موضوعات خاصة آه. هناك كتب أفردت لأبواب خاصة ببحث مؤلفوها موضوعاً واحداً فقط في كل كتاب أشبعوه من جميع جوانبه ونشروا في تناياه عددا كبيرا من الأحاديث المتعلقة بذلك الموضوع وهي كتب نفيسة جديرة بالعناية والاهتمام لسيما الباحثين في تلك الموضوعات ليتعرفوا على ما ورد فيها من الأحاديث والأثار التي لا توجد في المصنفات الحديثية المشهورة ومن هذه الكتب كتاب الاخلاص لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن ابي الدنيا هذا راسه هو, نفسه. هو نفسه. كتاب في <تصفيق> تاريخ الاخلاص كتاب الاسماء والصفات لأبي بكر احمد بن الحسين الهيائي بن هيقه من هذا من المتنري فات المصابره لذلك المصداق المصداق البخاري ويقال ان الذي هو جمع جميع أدلية المدب الشافعي والبيهاقي في كتاب السور الكبرى وعنده, وعنده كتاب أخرى الكتاب الإخلاف فهو كتاب أمر الإخلاف وضع الخلاف مجدد كثيرة فيقال أن كل عيال على الشافعي في الفقل إلا البيهاقي الشافعي ينعل بهاك لانه هو اللي كمل جميع اللي في الشافعي في مذهبه هو كان خادم للزيد ديال هو المدن الشاقه. كاتبنا صادر مدونه هذا المدن المالكي الذي الفه ولادات الكبار. زي ما تجي الاقوال بارد في فقل مالكي. ولادات الكبار قسم المدات. من صاحب هذا؟ هذا ماجد طيب. كاتب هذا الكلام لابي اسماعيل عبد الله بن محمد انصار الهراوي. هذا رجل وطبع حنبلي بالذات وقوي. في علم الحديث وجمع جميع الحديث في ما يثالك بعلم يعني يظن أعراء المعتزلة والكلاميين الذين عطلوا والصفة في الله عز وجل مع جديد ولا عندي مخطوط هذا مخطوط يعني في أضم في السهل الصحيب تصوف نا أقول له لا, لا. المصصوف عنده منازل السائلية تجالب القيد من شرح كتاب مدارك السالكين شرح في مدارك السالكين شرح كتاب الهوى لكن الصوفي الصوفي ذلك الصوفي معرفه الصوف الـ الـ لكن مثلا الحرب التصوف اخذنا الصوف الويستيزم الهندية أو الراسامية في 380 يعني توكو ساولا التصوف يعني مؤتمر وار كتاب الصوفيا و تطبيقات الصحابة كتاب الفتن و الملاحم لأبي الله نعين بن حمد المروزي كتاب الجهد فارس الأوروبيون يعرفون جهد من حرق انحرفه و من هو على شاكلته مثلا في التركيا عندنا طريقة المولوية الملاجرية دراوش الهدية التغير هذا منحلف التباني هؤلاء الورقي مش طوله لكن جنل رومي ما كان من حركه في سوق كتاب الجهاد لعبد الله بن مبارك الماروسي وهو اول من الماروسي وهو اول من, من, من سمى يناصر الكتاب في وكتاب الفتات موجود فيه شيء مكتوب والملاحم اللي يعيد الحماد ذكر جميع الروايات اللي في كتاب قبل القيامه ملاحم الكتاب طيب كتب الفنون الأخرى وأقصد بكتب الفنون الأخرى الكتب المصنفة في الأصني في غير الحديث النبوي ككتب التفسير والفقه والتاريخ وغيرها التي صنفت في موضوعاتها لكن أوردت كثيرا من الأحاديث النبوية بين ثانياها حسب مقتضايات المقام لكن الذي يعنينا في من هذه المصنفات التي تورد الأحاديث نوعاني فقط هما المصنفات التي تروي الحديث بالسند أصالة لا أخذن من كتاب آخر لم. مفتر. مفتر لما يقول المصنف كتب ومفتف في فضو أخرى ما لا في غالي حديث في غالي حديث في التفسير في الداريق <تصفيق> في الفضو <تصفيق> الأعقيد لكن بما أنهم هؤلاء المصنفين الأبائي كان كانوا موسوعيين أخلاصهم يعني كان عندهم ألف عندما يكون الحديث كامير الحديث بالأسامي كامير كبار كبار كبار وعندما يكون العقيدة وعندما يكون علم كثيرة فهم؟ مثل الطبر ألف تفسير طبري طيب طبال طبال مستخدمة طبال تفسير طبري تفسير طبري وتفسير من التفاصيل على قسمين تفسير بريوعة تفسير بدراية وهو مضع منه يعني فسرة الترآن رؤية بالقرآن ثم الحاديث النومية ثم أقول الصحابة يعني تفسير بريوعة طيب هذا الـ هل الـ المادة مختلفة والتفسير بس حديث. لكن حتى يخص القرآن استعملت حديث حديث وايش عصالة بمعنى لم يأخذ مدينة لأنها شوخ كباب حتى إلى ميدو صلى الله عليه وسلم طيب أول المس... مصنفات ثم... أو التي تورد... تورد الحديث مجردا عن السند ثم تذكر من أخرجه من أصحاب الكتب الحديثية أما التي تورد الحديث بدون سند ولا تذكر من أخرجه فلا يتفيدون في هذا البيض ايه كذا قلنا متاخرون بما انه انتعس روايه في جميع حديث دخلت في الكتب ما دخل ما دخل السند انه والسند من اخره فقط السحابي ما بسكوا ما الحديث حتى اللي يريد يرشده الى اصل يشوف السند ولا مثلا يفسر مثلا الآيه في حديث البخاري يقول اخرجت اخري اذا المول ما بعمل ما يريد حتى يرى السنه الحديث السنه لابن البخاري لكن هو مقصود ليس سالح الحديث كامله كاملهته هدفه هو تفسير الايه بالحديث شهد يعني ولذلك جيت فقط الروا الصحيح وليس الحديث اللي يفسر هذه الايه ثم ياتي بعده ما اخرجه الحديث الله إذا كان كتاب لا يذكر من أخرجه يذكر السنة فأنا ما يدفعه بشيء فلا أمني حالة لا ندري من يدفعه الهواء ولا ندري من إذا كان أمني عن الهواء طيب والكتب التي يتوفر فيها أحد الشرفين السابقين كثيرة والحمد لله في سائر العلوم والفنون الشرعية والعربية فمنها تفسير الطبر المسمى جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر ابن محمد ابن جايد التبري تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل ابن عمر القرشي بدمشقي قرشي قرشي بدمشقي وهذا إخوانا أخواتها في الحقيقة مختصر تفسير التبري <تصفيق> لأن ما ذا عمي لكثير هو بما انه محقق عالم محقق الدرس على مرجمة تيمية كان يعني مدقق ما يغبأ أي حديث فحدث الجميع إسرائيليات كان على مورد في تفسير الطبري هذا كله دخل الحادث كذلك نعم الدر المنثور في تفسير الكتاب العزيز بالمقطور للسيوطي اشكال بالمقطور على وجه الاطلاع تفسير السيوطي هذا هو 25 مجلد ضخم وهو جدارسه وهو اخرجه من ضمن في التفاصيل الموجوده قبل التدوين هذا كله تشتغلني كلها كل أكل. من الصباح ما شاء الله يعني يعني يا اخوي اخوي تقولي يا اخوي ما تقولي يعني بس وين وجدتها غير موجوده واالان بدا صار التفاصيل يطلع من تفاصيل استغلال يطلع في يومه بعد المكتبه مثل تفسير ابن حاتم الرازي التفاصيل ما كانت موجوده يعني في يومنا سيطلع يوماً بيوم مع المخطوطات يعني من أكبر التفاصيل ويطلع من 25 مجدد في الكهدجة بالمأثورة باللوايات فقط نعم المجموع في شرح المهذب في الفيق الشافعي للنوابي هذا شوف هذا مثلا وهو المهذب الشرازي في سؤال النوابي شرح هذا المهذب لكن لا مجموع 15 مجدد فقط يفق الشافعي ذكر أدلة وذكر أيضاً أدلة مدان أخرى المغني في الفقه الحنبلي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن القدامة المقدسي كذلك نفس الشيء أدلة القدامة عالم كبير ذكر أدلة المدان الحنبلي لكن أيضاً ذكر المدان أخرى وناقشها منعقش دقيق مع المدان الأخرى مغني أيضاً كبير 12 مجلد الضخط التاريخ الطبري لأبي جاثر الطبري المذكور وعلى طريق الطبري هذا إشكال في كل التاريخ أن هدف المؤذرخين ما كان هو التحقيق والتدقيق كان هدف جمع أخضار في حتى يوم الآتية إلى زمني مثلا عندما تأخذ التاريخي سمام ذائب 15 مجلد لماذا؟ خمسة مجدد لماذا خمسة؟ خمسة مجدد فالرجل بدأ من وقت النبي إلى يومي ضع لكن هناك علم ما نسمي مصادر مثلا المؤلم مثلا مثلا مصادر حتي مثل مثل بغدان مصادر فلاد في التاريخ إلى أي مصادر استند حتى جمع كتباد التاريخي مثلا يقال ان مصادر تاريخ الطبري ل امجد الطبري معبره على ت اشخاص منها ابن مخلف الشيعي امم شيعي دولات روايات خطيره خطيره لذلك على الكتاب جرميات ابن مخلف في تاريخ امجد الطبري أخرج من المرواب المغنفل الشيعي حتى يعرف كيف هم لعبوا هذه هذه القضايا مثلا مخالفة اختلاف بين علي المعابية مع في واقعة الجمال وعايش رجال الأشياء التي حصلت بين السحابة طبعا الأشياء لعب كثيرة مثلا رواية باطلة هذا غد الخوف. عادي خونا الذي خونا يقول السحابة اخفوا هذا عادي خونا وانكفروا للسحره لا اخفوا بولاء تع نقول الانسان في خلافه في غد الخونا لا لا كنت بتسرح يكونوا في قسم التاريخ والتخريج بعض يعني على كتب التخريج لا بأس أنه لا بعضها حتى لا نسع نعم، كتب التخريج كتب التخريج مش بمناسبة كرسي بأنه إنه يتطبر أفضل سماك في السرخي على سرخ رواتس منه أبي إخلاف أشيائي؟ شمي؟ سيبستس؟ الثلاثة لا أذكر لأنه إذا كتب يشوف يعني مم. مصاري الطبر ولكن كثير لكن لك أنا كتب التخريج هي الكتب التي تولى مؤلفها فيها تخريج الأحاديث الواقعة في بعض المصنفات الأخرى وهذه الكتب تتنوع بتنوع موضوع الكتب التي تخرج أحاديثها فقد تكون الكتب المراد تخريج أحاديثها في التفسير او الفقه أو اللغة أو غيرها وقد مر بنا في اول كتاب الكلام على كتب التخريج وذكرت عددا منها ونماذج من تلك الكتب مع وصفها وبين موضوع ممكن موضوع كل منها والان اقتصر على ذكر اسماء بعضها فمنها فلا نخلط بين علم التخريج وكتاب التخريج علم التخريج اللي بيعلمك كيف تهاجر الحديث هذا الواحد ولا سيما نحن لقله الوقت لم ندرس في الرابع الثاني وهو دراس اساريد ور كيف نحكي حديث هذه ماده اخرى نعم اخي السلام هذا طالب عندنا في <متصفيق> ف هذا يحتاج إلى فص آخر حتى ندرس تطبيقيا بمعنى أنا أعطيكم بعدما تدرس كل هذه قواعد فريق الرجال والتعليم تعرف على كتب الرجال كتب الرواب وكيف تخرج حدي وكيف تبحث الراوي في كتب الرواب ثم كيف تتحكم على حديث هناك, هناك دراسة تطبيقية واخذها مثلا فرح حديث وعاملة طبقت قواعد العلماء وحكم على حديث هذا علم آخر فأيضاً هالي برضو هذه المادة المهمة لمن يشتغل بإذن الحديث أنت الآن إذا كتبت البحث مثلاً ففي البحثه استداد رجي حديث قلت هذا الحديث أخجه الترميدي في كتاب كذا ببعض رقم كذا وكذا وحسنه قال حديث الحسن أو حديث صحيح أو بعيد طيب أحيانا الترميذي وهو يتساعد فيه التارث أنه يصاب في التصحيح ولا بد أنك أنت مع كلام العلماء السابقين ماذا قالوا في هذا الحديث؟ شف. وأنت استنتهكم على الحديث في ضوء كلام العلماء لأن هناك بعض الحديث اليوم ما زال يحتاج إلى إلى الحكم هذا الألباني اشتغل تقريباً كم أخذ المصقر سبعين عاماً رجل حقق سبعين الحديث هناك الآن تقريات الشهر الألباني في خمسة ثلاثين يطلع إلى سبعين مجند يعني كل الحديث فهناك بعض الحديث يحتاج إلى اجتهاد إذا درست هذا العلم وتبحثت فيه تستطيع أن تحكم أنت عن الحديث أما حالياً ما لا نستطيع بس قلت ألباني قال نحمد شاكر قال فلان أن الحديث حسن وسعيد ما تستطيع أن تقول من هذا ما درست هذه العلوم أنا أقول لكم شيء لما قلت أني طالي في الجامعة السلام آخر السلام Zdravljujem, in shalala, vzpravljujem svoju. Mislim, hajča. Ketar, hakakati ketar veli kava min sunan, v 11. alif hadithi. V sunan in mvjud fihetina je muhtesab. Sunan in limesa je muhtesab. Zdravljujem Bukhari, لكن أنا أعتمدت على رسختين فحققت الكتاب يعني مجلد في محكي بيسانس فاشتغلت السنة كان هناك حديث يقول من قضاء فكامنا معظوم بها بغير السكية لماذا قال هذا الكلام؟ بشدة صعوبة هذا العمل قضاء ممكن به بالحكم تجرى الى الى الى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى <تصفيق> يمكن تجر واحد ظالم انه خلاص براءه خطا اجتهاد سامت انت في هذا الحديث مثلا كلام العلماء مثلا في واحد راقص ما زيد افكر شوف بره كم 20 يمكن كم انا تخرج منها 88 خرجته ما شاء كم سنه 20 سنه ولا اكثر 30, 30. 30. 30. 30. شوف اكتب كتابي <تصفيق> اسم الرابع محمد إسحاق السباعي رجل مدلس شفت فانتبه هذا وشفت الكرامي ولما ماذا قال آخر رجل تدريس في صغير الله دولة من المدلس عن دعافة كذا وشكرا بعد سمعت أن الشيخ الباني جاء إلى المدينة لأنه منع المدخل إلى المدينة لأنه كان على عن الملك شفت فما فكان درس ثلاث سنوات الجامعة إسلامية والمحديث وكان كل طلاب يحبونه وكان عنده نشاط قوي شعبية شعبية فمرة أبدا عم ملي فقالوا يعني استطعت كل ما لكن إلا شيء واحد هاتي كلمة عربية فقال طبعا النار الرجل الرجل يعني الأصل هو مش عربي عجل البان. الباني فقال اللهم جانب ليلا حد ولم داخلت برمائيه بعد السنوات طويله عفوا اول اتاه مدينه ااا للمدينه فحد تلامذه كبار شيخ علي مشفى العمل كنت اسكن في بيتي فاستاجر له فندق شقه فجاء الشيخ معاه يتيسكن في الفندق وأبناه أصدقائي في الجامعة في الناس وكلينا فقال يضعني زلواني وإحنا في فندق وإستقبل الشيخ جلست معه فطبعا جديد وعندي حركة دم أشتغل في حديث حركة جدت كراسي يا الشيخ أنا أشتغل في هذا الحديث أنت حسنت هذا الحديث هو الحديث ضعيف فنضغ إليه فقال ألم تعلم أن هذا الحديث لهم تعبت وشواهد في الكلم بل يتكلم في الكلم بل أخار فقال أظن إلى كتابي سعي بلدور لا إله بلدور سترى كلام منا سكت أمر جلعان مناهجي يا لا ستكون أعرضه يا شب بعدما كم سنوات رسنا في, في الكلية في كل في الكلية الحديد الشريف هناك في العالم جامعة واحدة في المدينة هناك كلية خاص بكل الحديد الشريف كل علم الحديد في الاتحال السلامية بعدما درس عربة سنوات وتعلمت كل شيء وضحك الكتاب أنا أرى باب ما أعلم الشيء ضعف الطالب المطلوب ضعف الله سكت قلتها عدداً لأنا أستسلح وأنا أستسلح سمعت سوراجه سوراجه سوراجه إن هو فتا؟ ماذا؟ سورو نحن؟ سوراجه إن درس عنده أم قابلت هو مرات الدرسة كتب أقول. لكن يعني مقابلة ثلاثة مرة والسكانت في بيت ابنائي كان, كان ابناؤه من الزور مطلقة والشيخ زوج مزوج بأربع شغال له فالزور مطلقة اللي كان في الشام لما يعني طردوه من الشام فباقي بعض الزوريات في الشام واحد كان مهتلة جدا مع أولاد لتاني تجابة إسلامية بس كانت فيها في, في, في بيتنا علاقات قوية يستقر أخير بالأردن ويقصوا في لهم في جبل هملاك كانتوا <تصفيق> كيفون <تصفيق> السكنات السوجة الأردنية في رجل شوك قبل أن يموت ب 48 ساعة ومارك بـ 10 فهو على رشك البوت يقول خذوا حديثا من كتاب كذا ووضعوا في المكان كذا توفيق توفيق, توفيق. <تصفيق> شكر الله واسر الله له وضع كان بعيد كتب التخريج ابي تخريج احاديث تخريج احاديث الكشاف للحافظ ابي محمد عبد الله بن يوسف زاد ز... الكشاف طبعا نعرف انه هو أه... ولد زمرشلي لا كتاب الشافعي فيستعمل بعض الاحاديث فجاء زي العي استخرج هذه الاحاديث من تفسير الشافعي نصب الراي... الراية نصب الراية نصب الراية الاحاديث الراي هاه... الهداية له أيضا الهداية هذا تط... كتاب الفقه حل فجاء زي العي فاخرج حديث كتاب الهداية كتاب الحديث يستدل بها ولامل احاديث تلخيص الحبير في التخريج الأحاديث شرح الوجيز الكبير للحافظ, للحافظ بن الحجم العسقلاني مناهل الصفا في التخريج الأحاديث الشفاء للسيوطي تعلموا كتاب الشفاء؟ كتاب الشفاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم ورقادي عياد كتاب جميل جدا ويتعلم عن المصطفى يعني ليس سياحة خصائص مثل خصائص الكبرى للسيوطي شمال امور خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصه امتي مثلا صلاه التاركه كان واجب هو, هو كان يجوز عن لكن سايس هذا شي خمول فجاء سويت اخذ احاديث كتاب الشفاء قضيه فلق الاصباح في تخريج الاحاديث الصحاح الصح... الصح... بالصيوت ايضا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من اخبار للحافظ العراقي هذا كتاب يحياء غزائي فجاء العراقي خرج حادث موجودة في كتاب يحياء غزائي فقبلا يوجد أكثر من سبعة من وثوانة حديث ضعيفة أو لا أصلا في كتاب يحياء ضعيفة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا آخر آخر كبير. داخل يا اخي مبحث موارد السلام الباس الكبير داخل يا خارج يا اخي انا سنتلحة. أول مرة نجينا جسير أبطلنا بقبارنا نجينا هل ترش معهم؟ نعم شاكرا هل تتسأل عنا؟ نعم بار هل يطرق بعض الصراحين؟ انشاء الله وساجل من المجلسة شيخ نوي حاب ليت؟ خلص ماكشي بلأت لها بعض الصراحة حديثية مه. وأنا عمينه جداً كانت نتكلم عن الشاح شوية ثم عندنا الصفحتين يتعلق حال النظر إلى الحديث من حيث الاستناد والمثل حتى نحكم عليه وبذلك ننتهي الخمسة ثم مصرح. مصرح. تمام تمام